أ ه ل الثناء والمجد أ ح ق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لك الحمد مثل ما نقول ولك الحمد فوق ما نقول ولك الحمد كالذي نقول لا نحصي به ثناء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك عنت الوجوه لنور وجهك وعجزت العقول عن إ د ر ا ك كنهك ودلت ا ل ف ط ر ة و ا ل أ د ل ة على امتناع مثلك وشبهك يا موصوفا بصفات الكمال يا منعوتا ب ن ع و ت الجلال يا منزها عن الشبيه والنقائص والمثال يا من لا تدركه ا ل أ ف ه ا م ولا تبلغه ا ل أ و ه ا م ولا يشبه ا ل أ ن ا م سبحانه حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أ ن ينام لو كشف الحجب عن وجهه ل أ ح ر ق ت ص ب ح ا ت وجهه ما امتد إ ل ي ه بصره جل وعلا اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وعز سلطانك وبر قسمك وجل ثناؤك وعظم جاهك وتقدست اسماؤك فلا إ ل ه غيرك و أ ص ل ي و أ س ل م على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله الصادق ا ل أ م ي ن المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن أ ي ه ا المسلمون كلنا يبتغي الكمال النفسي والرقي الوجداني والسمو ا ل إ ي م ا ن ي ولهذا شرع الله الشرائع وفرض الفرائض و أ ن ز ل ا ل أ ح ك ا م لتصل المسلم بهذه ا ل أ ه د ا ف ف ا ل ص ل ا ة ذات أ ه د ا ف ومضامين و ا ل ز ك ا ة تطهير ونماء ومواساه والصوم م د ر س ة ج ل ي ل ة يتربى فيها الفرد على القيم و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة والحج والحج ذو أ ب ع ا د ت ر ب و ي ة ومعان إ ي م ا ن ي ة ع ظ ي م ة ومن هنا شرع ا ل إ س ل ا م الشرائع وسن لهم الدين و أ ن ز ل لهم الكتب و أ ر س ل لهم الرسل ل ي ق و د ا ل ن ا س إ ل ى طهر النفس و إ ل ى نقاء الضمير و إ ن من أ ك ث ر العبادات ت أ ث ي ر ا على النفس سموا وتزكيه و إ ي م ا ن ا عباده من العبادات التي ب ا ل ن س ب ة للمؤمنين هي غذاء الروح وقوت القلوب وزاد المسير و ا ل آ خ ر ة إ ن ه ا ع ب ا د ة الذكر لله عز وجل أ ن يعيش المؤمن ذاكرا لله سبحانه بلسانه وبقلبه وبعمله كانت العرب في ا ل ج ا ه ل ي ة تتفاخر في كل المواقف بابائها وتذكر أ ن س ا ب ه ا فجاء ا ل إ س ل ا م لينقلهم إ ل ى التبائل إ ل ى أ م ج ا د لا تضاها فقال لهم ف إ ذ ا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أ و أ ش د ذكرا ومن الناس من حظه من ا ل ح ي ا ة ا ل م ا د ة ومن الناس من يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا وما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار أ و ل ئ ك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ي ب د أ اليوم ا ل إ س ل ا م ي عند المؤمنين قبيل الفجر أ و مع الفجر أ و ل ما يقومون يقومون على ذكر الله الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي و أ ذ ن لي بذكره ومن لم يقل هذا عند الفجر م س ت أ ذ ن ا من ربه لا يوفق إ ل ى ذكر الله في ثنايا النهار ولا في أ ث ن ا ء ا ل ح ر ك ة ا ل ي و م ي ة والحديث عند الترمذي وفي ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة التي أ خ ر ج ه ا ا ل إ م ا م مسلم والنسائي في السنن أ ص ب ح ن ا على ف ط ر ة ا ل إ س ل ا م وعلى ف ط ر ة ا ل إ س ل ا م وعلى ك ل م ة التوحيد وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى م ل ة إ ب ر ا ه ي م ح ن ي ف ة ولم يك ن من المشركين ي ب د أ بذكر الله ثم يتجه إ ل ى ص ل ا ة الفجر مع طلائع الفجر المتنفس ويصلي ويمكث في مصلاه ذاكرا لله عز وجل ومخبتا يتزود ل ب ق ي ة يومه ثم يذهب إ ل ى بيته ومن بعد البيت يخرج إ ل ى فجاج ا ل أ ر ض حيث العمل بذكر الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك أ ن أ ض ل أ و أ ض ل و أ ن أ ذ ل أ و أ ذ ل و أ ن أ ظ ل م أ و أ ظ ل م و أ ن أ ج ه ل أ و يجهل علي وفي, وفي امتداد النهار السبح الطويل و ا ل ح ر ك ة ا ل د ا ئ ب ة ومع أ ن ف ا س السيارات و أ ن ف ا س دخان المصانع و أ ن ف ا س دخان البشر و غ م ر ة ا ل ح ي ا ة وخضم اليوم و ح ر ا ر ة الشمس وهجير ا ل أ ر ز ا ق وفجأة إ ذ ا بالنهار يقطعه ويشقه الصوت الداوي المججل إ ن ه أ ذ ا ن الظهر ب أ ب ع ا د ه ومعانيه وكلماته ا ل و ا ض ح ة وعباراته ا ل ق ا ص د ة التي من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا هي ذكر لله جل جلاله فيقطع كل شيء رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر فيقف ويصلي ليستعيد بعض ما فقد في غ م ر ة ا ل ح ي ا ة من قيم وما أ ث ر ت عليه من م ا د ة ليتنقى من جديد ويرجع إ ل ى عمله وهكذا بين هذه ا ل ح ر ك ة ا ل د ا ئ ب ة أ ذ ك ا ر كل يوم تنبهنا ونسمعها هي ا ل أ ذ ا ن الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر بكل كلماتها وبكل معانيها ا ل و ا ض ح ة وفي أ ث ن ا ء ذلك أ ذ ك ا ر للطعام والشراب للسفر و ا ل إ ي ا ب إ ل ى م ق ا ر ب ة الاهل إ ذ ا أ ت ي ت أ ه ل ك حلالا ً في ش ه و ة تذكر الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أ ن ت لا تنسى الله حتى في س ا ع ة الشهوات وفي غ م ر ة اللذات ل أ ن ذكر الله أ ص ل ل أ ن ه يجري في دماء المؤمنين أ ذ ك ا ر للطعام والشراف والسفر و ا ل إ ي ا ف وصلاح ا ل ذ ر ي ة و م ق ا ر ب ة ا ل أ ه ل و ع ي ا د ة المريض كفارة ذلك شاء الله وأجر وطهور غير وإلى إن ا ل أ ذ ك ا ر لا تكاد تفارق المؤمن أ ب د ا وبعد ذلك ما الذكر الذكر ضد النسيان ومعناه الشرعي الحضور الكامل لله في حياتك والذكر عكسه ا ل غ ف ل ة ولا تطع من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان خلتان لا يحصيهما مسلم إ ل ا و أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة و إ ن ه م ا ليسي إ ن ه ا من ا ل أ م و ر ا ل ي س ي ر ة جدا ف أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم عن ا ل خ ل ة ا ل أ و ل ى قال أ ن تسبح الله عشرا و أ ن تحمده عشرا و أ ن تكبره عشرا دبر كل ص ل ا ة هذه في كل ص ل ا ة تسبح عشرا ثلاثين في خ م س ة قال خمسون و م ئ ة على اللسان أ ل ف و خ م س م ا ئ ة في الميزان أ ي ك م يفعل في اليوم أ ل ف و خ م س م ا ئ ة س ي ئ ة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ثم إ ذ ا أ ت ى إ ل ى مضجعه ف ا ض ج ع سبح وحمد وكبر م ئ ة و إ ن ه ا على اللسان م ئ ة و أ ل ف في الميزان ثم قال قالوا يا رسول الله كيف يحصيها المسلم قال إ ذ ا أ ت ى بعد ا ل ص ل ا ة وقرر أ ن يذكر الله بهذه العشر جاءه الشيطان فشغله بكذا وكذا ثم إ ذ ا جاء عند النوم أ ر ا د أ ن يختم يومه الطويل الشاق المرهق بذكر الله عز وجل جاءه الشيطان ف أ ن ا م ه الذكر له فضل عظيم وهو من العبادات غير ا ل م ح د و د ة والذاكيين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ب ك ر ة و أ ص ي ل ا و ا ذ ك ر ا س م ربك ب ك ر ة و أ ص ي ل ا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا الذكر هي ا ل ع ب ا د ة التي يمكن أ ن يستكثر منها العبد وهي ا ل ع ب ا د ة التي لا تعرف التوقيت ولا تعرف المنع ا ل ص ل ا ة تمنع في أ و ق ا ت لكن ذكر الله لا يمنع أ ب د ا ولذلك ربطه الله بالفلاح يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم ف ئ ة فاثبتوا ربطه مع الجهاد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ربطه بالجهاد وربطه مع ا ل ص ل ا ة و أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري يا ايها الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي إ ل ى ا ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة ما قال فاسعوا إ ل ى ا ل ص ل ا ة قال فاسعوا إ ل ى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إ ل ى ذكر الله سمى ا ل ص ل ا ة ذكري ف إ ذ ا اطماننتم فاذكروا الله كما هداكم و إ ن كنتم من قبله لمن الضالين الصلاه ذكر الذكر فضله عظيم جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون المفرد الذي تفرد عن الخلق الذي انفرد سبق المفردون قالوا ومن هم يا رسول الله قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعند, أبي وعند البخاري من حديث ابي موسى ا ل أ ش ع ر ي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل مثل الحي والميت الذكر ح ي ا ة القلوب ولكن الذكر أ ص ل ا لا يخرج على اللسان ما لم يكن مستحوذا على الوجدان من كان مشغولا بموضوع إ ذ ا نام ه ض ر ب بهذا الموضوع في النوم يذكر الحاجات اللي هو في راسه ل أ ن هذا لا يسيطر عليه ق ب يقول لك السوق و أ م س ك ه مني و أ د ف ع الشيخ والله ما أ خ ل ي ك أ ص ب ر لي أ ي ز و البنظم ب يطلع في راسه ده اشيل مليان في راسه、ده. كويس هو اللي بيحبها لوحده جيبوها لي عرسوني عر... خلى عرسوني ليع ده على حسب الشيخ في راسه قلبي ك و ن أ ص ل ا في راسه وقلبه القلوب قدور و ا ل أ ل س ن ة مغاريف الذي في قلبه ربه يذكر يذكر الله كثيرا ل أ ن الذكر ي أ ت ي من القلب وينبع من الفؤاد وهو ع ل ا م ة التزكي قد أ ف ل ح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه هو, هو الذي جعله يتزكى من كان ذا نفس زاكيه وقلب طاهر ليس فيه شيء إ ل ا الله يكثر من ذكر الله عز وجل ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أ ص ح ا ب ه هذا وكان من أ ك ث ر الناس ذكرا لله عز وجل سبق المفردون الذين تفردوا على العباد الذين سبقوا العباد ولكن هذا الذكر له معان ك ث ي ر ة و أ و ل ى معاني الذكر م ع ر ف ة الله و ر ع ا ي ة ا ل إ ي م ا ن بالقلب ه ذ ا من الذكر فالمؤمن ذو إ ح س ا س عميق ب أ ن في إ ق ب ا ل النهار وفي إ د ب ا ر الليل عظه وذا ايمان عميق بجريان ا ل أ ف ل ا ك وتدبير الكون وخلق الوجود هذا ا ل ت أ م ل فكر والفكر ع ب ا ر ة عن ذكر لقد كان الذكر في ا ل إ س ل ا م بعض الناس يحصر ا ذ ك ر في ا ل إ س ل ا م إ ل ى أ ن يجلس في ز ا و ي ة أ و ت ك ي ة يسبح الله الليل والنهار يظن أ ن هذا هو الذكر فقط الذكر في ميادين ا ل ح ي ا ة وفي ميادين الفكر المؤمن متى ما قعد ومتى ما قام في صحوه ونومه وقعوده وقيامه له تاملات هي من الذكر قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أ ي ذكر هذا إ ن ه التفكر يتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عد الله هذا الفكر الواعي والتامل الناضي عده من الذكر عند القيام وعند القعود وعلى الجنوب اجل الذكر ا ل ق ر آ ن الكريم صاف و ا ل ق ر آ ن ذي الذكر والصافات صفا فالزاجرات زجرى فالتاليات ذ ك ر يعني ما تلي عليك ذكر التاليات أ ي ا ل آ ي ا ت التي تنزلت متلو عليك فالتاليات ذكرى و إ ن ه لذكر لك ولقومك وسوف ت س أ ل و ن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إ ن هو الا ذكر و ق ر آ ن مبين ي ن ذ ر من كان حيا ويحق القول على الكافرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اجل ما يذكر به الله كلام الله وبطل من قال أ ن هنالك ذكر أ و تسبيح يعدل ا ل ق ر آ ن سته الف م ر ة كما قال بعض الضالين من ا ل ج ه ل ة و ا ل م ل ا ح د ة والمفسدين فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر أ ف ض ل الذكر الذكر ا ل ق ر آ ن الذي سماه الله الذكر صاف و ا ل ق ر آ ن ذي الذكر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر ا ل ق ر آ ن ذكر هذا أ ج ل الذكر إ ذ ا أ ر د ت أ ن تذكر الله بعد ر د خير الذكر ده إ ل ا أ ش ي ا ء يدك لها الشيخ إ ل ا أ و ر ا د وفي ناس يجيبوا اذكار ما أ ن ز ل الله بها من سلطان يقول لك ده يقول لك مسمينه شنو إ ن و المهم الخدام خدام شنو يقول لك الخدام ق ذ ا خدام شنو قال الايات عندها خدام وين قال قالوا منو الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استعمل خدام ا ل آ ي ه ا ل ص ح ا ب ة استعملوا يجب لك أ ذ ك ا ر في ط ر ي ق ة عند ذ ك ر أ ي ط ر ي ق ة عند ذ ك ر و تعبد الله ب ا ل ط ر ي ق ة دي و هذا تقييد لمطلق و هو من ا ل ب د ع ة ربنا قال اذكر الله ذكرا كثيرا و ده يقول لك كده م ي ة م ر ة و كده م ي ة م ر ة ده غير حتى الذكر عند بعض الناس يرتبط بمواعيد ليله ا ل ج م ع ة في ذكر ل ي ل ة الخميس في ذكر الذكر ما عنده مواعيد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات و ا ل أ ر ض وعشيا وحين تظهرون تظهرون في يعني تظهرون الذكر ظ ه ر يعني ا ل ما عنده مواعيد والذكر ما عنده تقييد يقول لك قيدناك بذكر وبعده الذكر نفسه أ ح ي ا ن ا جواه يقول لك أ ؤ س أ س ي س ا في سيسي و أ ن م نميما في ميمي و أ ؤ ك أ ك ي ك ا في كيكي ذا ذكر يعبد به رب العباد والله هذا باطل ما هذا بذكر ا ل ذكر ا ل ق ر آ ن ذا ذكر ت ا ن ي سبحان الله الحمد لله لا إ ل ه إ ل ا الله الله أ ك ب ر لا حول ولا قوه الا ص ل ة على ا ل ر س و ل ع ل ي ه ا ل ل والسلام ص ا ة أ ذ ك ر م ع ر و ف ة هذا ك ر باطل في ناس ي ق ل ب ل ن ك ل ه أ ق ص أ س ي س ا في سيسي و أ ن م و د ا ق و ل ل و في شنو ي ق ولك ل الشيخ قال بس توكد ق ل ه معناه و شنو ي ق ولك ل والله ما اعرف أ م ش ي أ س أ ل الشيخ يا شيخ أ ن م و نميم ا في م ي م ي و أ ك و أ ك ي ك في كيكي رصاصين رصاصا أ ك ك ي ن أ ك ك ا في بلاد كبكي ش ر ب ا وردا أ ر كان شنو تقولك ل ما ت س أ ل ب ح د ما تصل ي ص ل وين يصلون ي والله ما يصل والله بالطريقة دي ما يصل والله ا ل ما ح حتى ي ص ل م ن يصلون ي ي قال يصلى الله يصلى الله بغير طريق رسل و الله يا أ خ ي يا اخوانا ب ب س ا ط ة كيف كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه دية ل كيف خ ك ي كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه كان يذكر الله ب ق ى ل ه ع ي و ل م ربه كم ي ذ ك ر ا زي ما كان ب يقول لم يرد عنه أ ن ه كان يذكر الله بذكر مفرد يعني يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما من الشرع وما من ا ل س ن ة يا لطيف يا لطيف ما كفكره يا لطيف ارتفي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث كذا يا لطيف ارتفي لكن ما فايز ي ما يا لطيف يا لطيف يا لطيف خمسمئت م ر ة يا لطيف يا لطيف ي ا ل ط ي ف ده ذكر مبتدع مبتدع لي ه ل أ ن خير البشر وسيد الرسل لم يقله ولم يعلمه للناس دي دار درس دي مبهد ما ما بعد عليه عليه يعلم صحابي لي لي بصير فيه في كمان وكان أذكر كان ذكره كان أذكر أذكر ذكرته أذكر كما ذكر والسلام ما ما من من ما ما موانتة لها الرسول الصلاة لا لها ولا جاله النساء الله الناس السنة لأن تقول تقول لله الله جدت فيه ا ل أ ن ب ي ا ء ربهم هم أ ك ث ر الناس ذكرا لله قال اجعل لي وزيرا من أ ه ل ي هارون أ خ ي اشد به أ ز ر ي و أ ش ر ك في أ م ر ي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إ ن ك كنت بنا بصيرا قال قد أ و ت ي ت سؤلك يا موسى تذكر الله ب ط ر ي ق ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعمل ا ط ر ي ق ه من رسل أ د ا تذكر الله نعم اذكر ب ا ل ل ي ل والنهار يقول لازم ك ل ل ا شيخ ا ل د ي ق الجان لازم شيخ ا ل ك ي ن اه انا ح س ن ما عندي شيخ ب الدين بس كبرى ر ا لا يقيدني ولا اقيدني و ق ت ما تذكر اذكر اذكر أقول رجب العربية اذكر دا من العربية اذكر دا الأسافر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر ا ل ك ن اذكر اذكر اذكر ا ذ ك اذكر اذكر ا ذ ر ا ذ ك اذكر اذكر اذكر اذكر ا ذ ر اذكر ا ذ ر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر ا ل ك ر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر اذكر ذ ر اذكر ذ ك ر ا ياخذ ا تشريعنا ما في زول قيد ليزول ذكر ن ه ا ئ ي لكن يكثر الناس من ذكر الله عز وجل هذا نوع من أ ن و ا ع الذكر ومن الذكر ذكر القلب والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا انفسهم ذكروا الله أ ي بقلبهم واذكر ربك في نفسك تضرعا و خ ي ف ة ذ ك ر بالقلب وذكر القلب أ ن يرعى القلب أ س م ا ء الله وصفاته و أ ن يوقن بها و أ ن يعرفها القسم الثالث من الذكر ذكر الله باللسان ثناء وتمجيدا وهذا ذكر من ا ل أ ذ ك ا ر هو الذي علمه النبي صلى الله عليه و سلم أ ص ح ا ب ه فقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ذ و الظ ذ و يعني أ ل ز م و الظ ذ بياذا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م دايما دايما دايما الزم ياذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م الزوا بياذا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م يعني الزموا ياذا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م كلمتان ودي برضه من ميزه الذكري إ ن ه ما عنده م و ع ي د وما عنده حدود ك ث ي ر ة وخفيف كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ودميزتان مع ن ا خ ف ي ف ة ث ق ي ل ة حبيبتان إ ل ى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الطهور شطر ا ل إ ي م ا ن والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملان الميزان والحمد لله تملا, تملأ ما بين السماء و ا ل أ ر ض بس تقول الحمد لله لتملا ما بين السماء و ا ل أ ر ض شيء عجيب شيء عجيب تملا ما بين السماء و ا ل أ ر ض و ك ل و ا ل ص د ق ة برهان و ا ل ص ل ا ة نور والصبر ضياء وكل الناس يغدو فبائع نفسه لله معتقها أ و موبقها في زول بورط رغبته وفي زول بنج رغبته البنج رغبته ا ل إ ن س ا ن البيحرص ل ي على العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسله ا ل ص ح ي ح ة لو أ ن أ ح د ك م عبد الله منذ أ ن ولدته أ م ه وجر على وجهه في ا ل أ ر ض حتى يهرم في ط ا ع ة الله لما وفى الله حقه و د ا كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أ و م ب ق ه ا يذكرني ب ن ت ي ج ة امتحانات ا ل ش ه ا د ة السودانيه ة يا ز ت الموضوع هذا يذكر ا ل آ خ ر ة تماما أ و ل ا من الذي نجح الذي اجتهد و ق ر أ وعمل وكذلك ا ل آ خ ر ة زول ماقره عداه كلها تلفزيونات وتسريح يسريح شعره وقشره و ر ي ح ه ويستحمل و ي ص ا ب ونقف ويتونس ويمشي الحفلات كويس وكده وينوم لحد الشمس تطلع أ م تجي صحي رايي في الحش و أ و في ا ل ب ل ك و ن ة يخش ا ل أ و ض ة تاني تاني ي أ خ ذ لنومه يقوم يلقى ا ل ب ي ض ا ل م س ل و ق زمان طبعا ا ل ب ي ض ا ل م س ل و ق ويلقى الفطور قدامه ده ما ب ن ج ح ن ه ا ي ة ما ب ن ج ح ده بعد أ م ه تقول لك والله كان شاطر طقوه عين طقوه عين ف د ا ت عنده شاشه طقوه عين, قال كان شاطر عين قال. بعد ما بنجح ا ل ن ج ح ا ل ع م ل و ك ذ ل ك ذا درس بمناسبه ا م ت ح ا ن ة ا ل ش ه ا د ة ا ل س و د ا ن ي ة درس للناس ا ل ع م ل نجح وكذلك ا ل آ خ ر ة من عمل لها حديث عبد الله بن ب س ر في الترمذي جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إ ن شرائع ا ل إ س ل ا م قد كثرت علي فدلني على شيء أ ت ش ب ث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قال ا ش غ ل كترت و أ ن الحي ذا تجيلي ل قال تذكر الله كثير ا ل ع م ل لقا والما عمل برضو ما بلقا الشي الثاني كيف كانت ف ر ح ة الناجحين و ف ر ح ة أ ه ل ي ه م وكيف تكون ف ر ح ة المؤمنين ب ا ل ج ن ة إ ذ ا كانت هذه ف ر ح ة طلاب ب ن ت ي ج ة أ ع ل ن ت في بلدنا فقط وقد فرح بها من فرح وحق للناجحين و أ ه ل ي ه م أ ن يفرحوا لكن إ ذ ا كان الزول بالله يزيع في التسعين الفوق بالله ن ا ز كلنا اجاب ل له ش و ا ر سكر والجايب له س ت ة ب ت ا ع ت ا ل ب ا ر د ة والبخت ومبروكين و ا ل ت الشهاده يعمل م ع ا لقاء في كل الجنايد والتلفزيون و ا ل إ ذ ا ع ة و أ م ه و أ ص و ل ذات من وين و ا ل س ك ن مدى ن ش ن و قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إ ذ ا أ ذ ي ع بعض الناس على رؤوس الخلائق يوم القيامة انهم م ة أ من الفائزين الذين يتقدمون الخلق ويدخلون ا ل ج ن ة كيف تكون فرحتهم و إ ن الذي خسر في امتحان ا ل ش ه ا د ة ا ل س و د ا ن ي ة يمكن أ ن يعيد ا ل ك ر ة ث ا ن ي ة ولكن الذي يخسر يوم ا ل ق ي ا م ة لا يعيد ا ل ك ر ة أ ب د ا ً ولا تحين مناص يندم ولا ينفع الندم لا يمكن أ ن يعيد ن ت ي ج ة أ و أ ن يصحح أ و أ ن يعود ولا من منازله م ثم من الشواهد ا ل م ه م ة في نجاح امتحانات ا ل ش ه ا د ة ا ل س و د ا ن ي ة أ ن يشكر طلابنا ربهم و أ ن يعلموا ان النجاح توفيق و عون من عند الله دي برضو م ه م ة نجحوا نجحت و كذا يقول الحمد لله الحمد لله الله وفقني الله يعينه كذا دائما ينسب ا ل أ م ر لربه لا لنفسه أ ي ز ل نجح و أ ي ز و ابوه ولد نجح يقول الحمد لله ربنا وفقني ل أ ن يا اخواننا امتحانات ا ل ش ه ا د دي في ناس بيكون ا ل أ و ل يخش ا ل ج ا م ع ة دي تاني ما يبدا اول ن ه ا ي ة على دفعته مش كان على السودان ده كله اول دفعته خش معها تاني ممكن ما ي ب ق ى أ و ل ن ه ا ي ة يبقى أ و ل واحد تاني ما هي ف ر ص ة الله اذكى لها أ ن يشكروا الله وبعد هذا يهنئ ا ل آ ب ا ء و أ ه ن ئ كل الناجحين و أ س أ ل ه أ ن يكون هذا النجاح أ س أ ل الله أ ن يكون هذا النجاح م ط ي ة لهم للفردوس ا ل أ ع ل ى ا س أ ل الله تعالى ان يجعلنا و إ ي ا ك م من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه و إ ن من ذكر اللسان ا ل أ ذ ك ا ر ا ل ب س ي ط ة فقد مر علينا أ ي ض ا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح مسلم أ ن ه قال ل أ ص ح ا ب ه أ ي ك م يفعل أ و يقدر على أ ن يفعل في اليوم مئة ألف أل... أن يفعل في اليوم الف ي و م أ ل ح س ن ة يفعل ألف حسنة كيف قالوا هذه ا ل أ ل ف ح س ن ة أ خ ب ر ه م صلى الله عليه وسلم أ ن يسبحوا الله م ئ ة م ر ة تكون لهم أ ل ف ح س ن ة طيب ب ب س ا ط ة سبحان الله م ي ة م ر ة تاخذ منك دقيقتين بس جل و سبحان الله سبحان الله م ي ة م ر ة سبحان الله م ي ة م ر ة دقيقتين ا ل ن ت ي ج ة أ ل ف ح س ن ة سبحان الله م ي ة م ر ة تساوي أ ل ف ح س ن ة ب ب س ا ط ة سبحان الله بس م ي ة مره دي انت بتقول ه ازول ب ق و ل ولو سبحان الله م ي ة م ر ة كل يخمتين يا ياخي كاس العالم يفوت ن ز ا ت ه م ف و ت ك دقيقتين بس بين الشوطين انا ل قاعدين حللو يجيبو لك محدد طبعا في ناس زاتو ما شاء الله قروشن واعفن من التحليل دا يجيبو لك كرفتتو يقول لك كان م ف ر و ض يغير ك د ه وكان ينزل فلان واللاعب الفلاني لياختما ل ي تماما ل ا ي ا م دي وداك م ر ا ق ب ة ع ل و م ص ي ق ة ياخي ت م ا والله ما عندكش غ ل ه اقسم بالله ما عندكش غ ل ه ت ش ف ي ا ي محلل ا ل ر ي ض ي ق ا ي يحلل وعلاك ى حاجه بستغرب في زوال بزيع وماشي وما ع ر ف شنو ياخي زاتو يشوقك ودخل خط ثمانيه عشر وعرقلوه ويكون كليك ك و ا ر ي والناس كده كلهم م ع ا ما عندك واحد قالوا شنو ياخي أ ت ش ف ا والله كترت ناي ياخي بين الشرطين قل سبحان الله مائه م ر ة أ ل ف ح س ن ة في دقيقتين بس من ق ر أ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د عشر مرات بنى الله له قصرا في ا ل ج ن ة دي ثلاثه د ق ا ئ ق بس انت ما تسمع قل واحد عشر مرات قل هو الله احد تقراها عشر مرات في ثلاثه د ق ا ئ ق أ ن ت ب إ م ك ا ن ك أ ن ت ق ر أ س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة من أ و ل ا لحد ا خ ر ة زي خمسه مرات في د ق ي ق ة و ا ح د ة ا ل ن ت ي ج ة أ ر ب ع أ ل ف ح س ن ة بل حروف أ ح س ب ه ا بل حروف بل ح ر ف عشر حسنه أ ح س ب ه ا في ت ق ر أ الفاتحه خمسه د ق ا ي ق أ ر ب ع أ ل ف ح س ن ة بس ت ك ر ر عشان ما أ قولت لك ق ولا لي أ ن محافظ ا مش راقب المواصلات أ ق ر ا ا ل ف ا ت ح ة خمسه مرات في د ق ي ق ة دي أ ق ر بس ا ل ف ا ت ح ة قادر ما تقرا بدون عدد أ ي حرف ب ع ش ر حسنات أ ص ل ا قال ليك الذكر د ه هو الذي يرفع ا ل إ ن س ا ن د خ ل ما خ ر ج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أ ب ي سعيد والحديث عند ا ل إ م ا م مسلم في الصحيح خرج على أ ص ح ا ب ه فوجدهم جلوس قال ما أ ج ل س ك م قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى ا ل إ س ل ا م ومن علينا به قال الله ما أ ج ل س ك م إ ل ا هذا ح ل ف و ا أ س أ ل ك م بالله ما قعدتم لنا قالوا الله ما أ ج ل س ن ا إ ل ا هذا قال أ م ا و إ ن ي لم أ س ت ح ل ف ك م ت ه م ة لكم و لكن جاءني جبريل ف أ خ ب ر ن ي أ ن الله يباهي بكم الملائكه عشان كدا الذكر دا مهم جدا من الذكر حلق العلم و دروس الحلال والحرام أ ن ا بتخيلوا ان الذكر دا الا ا ز و ل يسبح بس لا من الذكر كما قال عطاء بن أ ب ي رباح مجالس ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والفقه والحلال والحرام درس في الجامع ده ذكر أ ن ت بتكون قاعد مع قوم يذكرون الله تحفهم ا ل م ل ا ئ ك ة وتغشاهم ا ل ر ح م ة وتتنزل عليهم ا ل ر ح م ة ويذكرهم الله فيمن عنده أ ن ا عند عبدي ما تحركت بي شفتاه ي ع ن ي متى ما العبد قال سب الله ده في لسانه ده الله معه و أ ن ا عند ظن عبدي بي إ ن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إ ن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خيرا منه ده ذكر العمل الصالح و ا ل ط ا ع ة كلها تعتبر أ ذ ك ا ر لله عز وجل بالتالي أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ذكر الله ع ب ا د ة م ي س و ر ة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن أ ح ب الكلام إ ل ى الله سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر ولا يضرك ب أ ي ه ن ب د أ ت أ ح ب الكلام إ ل ى الله أ ف ض ل الكلام لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ف ض ل ا ل د ع ا ء الحمد لله كما قال صلى الله عليه و سلم أ ف ض ل ا ل ذكر بعد ا ل ق ر آ ن لا إ ل ه إ ل ا الله فلا سبب هو هو هو هو هو هو هو يقول لك هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ل هو هو هو هو ه ل هو هو ه ي هو هو هو هو هو هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه يا اخي الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ب س ا ط ة كان ب ذ ك ر الله كذا ما كان ب ذ ك ر الله كذا ن بيقول كده ما كان ب يقول كذا كان ب يقول شنو لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله أ ذ ك ر وبعدين من آ د ا ب الذكر عدم رفع الصوت به قال واذكر ربك في نفسك تضرعا مخيفه ة ودون ا ل ج ر ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن مع الغافلين ولا تكن من الغافلين ما ما ت ك ر ك في الذكر ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا إ ذ نادى ربه نداء خفيا دم أدب البدع كده كده دم والعبادة كده ما تكورك. ما تكورك. تسمع ومن, ومن والمزمار يعمل منه والسلام يعمل يعملوا أنت بالطبل جبل الطبول يضرب الطبول الصحابة الذكر لا الناس الله لا إلا الله في هل منه؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول الصلاة كان الله كان إله هل هل عليه لله يذكر يذج تكورك تكور ذكر أن في هل هذه أ ذ ك ا ر م ب ت د ع ة أ ذ ك ر ربنا في خشوع يا خ ذ ذ ك ر ما فوق ك و ا ر ي والذين آ م ن و ا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله أ ن ا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر ب ط ف ش ذاته、يكوي. ويعمل و ي ج و ط ة ذ ما ذكر ذاته、يأخذ. ما قالك أ ذ ك ر ربنا كذا تذكر ربنا كما أ م ر ك و ب س ر ع ه خليك ذاكر لله سبحانه وتعالى ت أ د ب ب أ ذ ا بالذكر وليكن ذكرك الذي على اللسان مواطئا لما في قلبك من معاني الايمان والتوحيد وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى يا رب العالمين وتقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم يا رب العالمين اللهم من كان منا ذا حاجة اللهم فقد حاجته ومن كان منا ذا كرب ففرج اللهم、كربة. اللهم من كان منا ذا كربه من ومن من كرب ففرج فقد غم ف اللهم اشف رب العالمين اللهم ا مريضنا وارحم ميتنا يا رب العالمين ورد, ورد ضالنا واهد ي عاصينا يا رب العالمين ووع ي شبابنا ووفق الناجحين في امتحان ا ل ش ه ا د ة ا ل س و د ا ن ي ة إ ل ى طريق أ م س ل و إ ل ى ث د ا د أ ق و م يا رب العالمين اللهم اجعلهم ق ر ة أ ع ي ن لوالديهم و أ م م ه م و أ س ر ه م ومجتمعاتهم ودينهم يا رب العالمين العالمين. اللهم ع ا من لم يوفق اللهم وفقه يا رب العالمين اللهم اعنه يا رب العالمين